الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة ورياضة للنفوس المطمئنة الحمد لله الذي أرشدنا إلى خير طريقة وأقوم سن تفضلا منا الله إنا نشهدك كأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يدد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك ولا عبدناك حق عبادتك سبحانك ما أزودك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أحلمك سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك بأسمارك الحسنى وصفاتك العلاى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سوئت به أعطيت نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آباننا له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك أن تعتب رقابنا جميعا من النار اللهم سلم سلم من النيران يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو وعفو عنا يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات فردوس أعلى اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين عن هذا البلد آبنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وأولاة أمورنا اللهم وفّق إمامنا بتوفيقك. اللهم ديمًا منا ونا إليه بتوفيقك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم اجعل عملهم في رضاك اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية في تقوى وإيمانية اللهم ارزقهم البطالة الصالحة التاصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم امصر إخواننا المستضعفين المبطهدين في كل مكان اللهم يا ناصر المستضعفين ويا ناصر المظلومين ويا ناصر المستضعفين امصر إخواننا في غزة انصر اخواننا في غزة على اليهود الغاشمين الممتلين يا قوي يا عزيز. جبار يا منتصر انتقم من اليهود والنصارى والبوذيين الحاقدين في بغرماء اللهم وانتقم من بشار واعوانه وجنده في سوريا على إخواننا المطلوبين المطهدين المطلومين برحمتك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي يا جفار يا منتقم انتقم لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم فوسع مدخلهم واقسلهم بالماء والسلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم وارحمنا على الصراط جسر جهنم مبلج أخدابنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآفرة قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسروا فيها ولا تكلمون رحمك ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها على نيتها وسرها اللهم ما عصيناك استخفافا بك اللهم ضرنا بك الغرور فعصينا لا على حلمك علينا فعصينا اللهم غرنا رحمتك فعصيناك نسألك رحمة من عندك تغنينا عمن عن سواك يا واسع الرحمات يا غافر الزلات اغفر زلاتنا وامحو خطايا وتجاوز عنا